قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأثرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون